في جيش البتولين عريس السماين قديس كل السنين ابونا عبد المسيح في وجه يضع كن شافيع أبونا عبد المسيح في صحراء الوحوش حلت الملايكة جيوش تبني لك عروش أبونا عبد المسيح ما سيف حب قاميزو قلت عريسي مسيا نور قلبي وعنايا دعيني للابديه ابو عبد المسيح ادعيت الجنون الحب إلى حنون أبونا عبد المسيح في درامب صمويل اتاك عم نويل ابتليل عبد مسيح وفدر أبو مقار سبحت مع الغطار لحن الحب للورار أبو نعب المسيح بصبر واحتمال بالطهارة والأسف الكمال سبحت بين الجبال ابو عبد المسيح بنفس رديه طهره وفضائل ظاهره أعطيت روح داود في الصلاة بلا حدود أمام رب الجنود أبونا عبد المسيح المسكين الديتون والمريض شافيته والشرير هديته ابونا عبدي المسيح بجد وصلاة ودموع وعطى كاليان سكنت ديار يسوع ابو عبد المسيح سرتك طول السنين بتعزي المجروحين بتفرح قلب الحزين ابو عبد المسيح كي نحياك حياتك كي سلوك في صفاتك أذكرنا في صلواتك يا ابونا عبد المسيح Se autocosmares malinisus be Christos, Ration obiagi osabab del Messie be الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح الفرح لك أيها انسيون انسليل ام ماذ اسمذ الفرح لك يا والده لي أيها القدس أبونا عبد المسيح سليل مفنوتين بنظو إسوس تلالو يمفنوتين يكون لذا ثاميلار مريم مم هو يسع الفرح لك اي القديس قدس ابونا ابن المسيح اثناسييل انجيل أفنى ونوفن جبل سرائيل، الفرح لك يا ولي التليل، ماريا يسوع المسيح، الفرح لك أيها القديس. يا سليل شنيان سأنا ايها القديس ابونا وعبد المسيح فاسليل ثوتين الوليتين نوتينيم الفرح لك يا والدة لله مريم أم يسوع المسيح الفرح لك أيها القديم <متسخن> <تصفيق> الفرح لك يا والدتي <الهلالي> لا مريم أم يسوع الماسي الفرح لك أيو All right. I'll give لما هنعرف هالبالي رتا في البراموس من زمن كان في راهب اسمه مينا في اليداقم عشان القربان شفوا سمع وين حكالينا هحكيلكوا حكاية يا مؤمنين في جهد وكفاح وصلاة وتسبيح سمعت رتل وسمعت تسبح به نغمة شجية معزية من عند أبنا عبد المسيح بصوت جميله ملائكية نعذر من بن الواح الباب ويشاف النروس ما تهلي سماوي يا احباب جمال وصا ما لوش ما في احكي لكم حكايه يا مؤمنين عن ابونا عبد الماسح اللي قضى طول عمره امين في جهاد وكفاح وصلاه وتسبيح ابونا مينا من غير تقصير ويث يعرف مين كانوا هيا ليه ما ضربه جره جده والرهبان خرجوا للصلاه ابونا عبد المسيح من قليتو ما في حد مع وابونا مينا ابو عقل راجح داخل قليتو كل حكايه يا مؤمنين عن ابونا عبد المسيح اللي قضى العمر عمره امين في جهاد وكفاح وصلاه وتسبيح <تصفيق> لان بابها كان مفتوح داخل ما فيها انسان وكان محتري يجي ويروح ويقول أنا سمعت الالحان كل ليلة أبنا مينا بيشوف الموريس مع تسبح وتأكد إن ابا سوح بيزور أبنا عبد المسيح هحكي لكم حكاية يا مؤمنين عن عمره امين في جهاد وكفاح وصلاه وتسبيح ويمر زمنه بنا مينا اصبح هو البابا له عشان كده شهدت انينا باقي ديس وكلامه مقد Altyazı تقبله كتير من غير ما الناس يعلمه وبطرك ومقامه كبير ودراهب جاي مثير وأكيد تقبله كتير من غير ما الناس يعلمه كله بيرنمه من قبل ما يتكلمه بالروح كانوا يسلمه من قبل ما يتكلمه بالروح كانوا يسلمه وكلام الروح عارفينه من قدوس تعلمه أربان أنا من مجد العالم من ناس مش مستني مديح أربان أنا من مجد العالم من ناس مش مستني مديح لو يجذبني كلام العالم أرجع داري بقلبي قريح لو يجذبني كلام العالم ارجع داري بقلب قلب مهما يقولوا في حق الناس عقل انصب وبقيت مجنون حتى ولو قلبي بينتاس كله حب اله أبوي بقيت مجنون حتى ولو قلبي بينذات كل حب إلى هون هربان هرباننا من ما العالم من ناس مش مستني مدي هرباننا من ما العالم الناس مش مستني مديح لو يجذبني كلام العالم ارجع داري بقلب جريء لو يجذبني كلام العالم ارجع داري بقلب جريء ربك يكذبني وراك وانا اجري ولا غير صوتك اسمع صوت قلبي وامري معك من بدري عايش فيك وندوق تلمور ربك يكذبني وراك وانا اجري ولا غير صوتك اسمع صوت قلبي وامري معك من بدري عايش فيك وعندك تلموت هربان هربان انا من مجد العالم من ناس مش مستني مديح هربان من مجد العالم من ناس مش مستني مديح لو يجزبني كلام العالم أرجع داري بقلبي قريح لو يجزبني كلام العالم أرجع داري بقلبي قريح <تضح> حربا